وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب وَإِذَا سُطِلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَهُوَ مُسْتَكْبِرٌ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَأَلَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم طلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وبس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فلل الظالمون في ضلال